وهذا الجزء إذا انتهى سنرجع فقط للأجزاء التي فتتنا قبل سؤولة يوسف إن شاء الله لختام القرآن اللهم يسل لنا رب العالمين هذا يكون أعظم من كتاب المهذب بكثير يعني تفسير القرآن أعظم من كتاب المهذب بكثير لأن هذا من كلام الله دل فعلا وكنا مع مع وعلا الابواب الاحكام والحكم والمواعظ بل ومع العقيده الصافيه النقيه <تصفيق> عليكم السلام ورحمه قال الله تعالى كتب الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يقول الله مخبرا عن الكفار الجاحدين المنعديين المعاندين الطاغين الذين يتكبرون ويتذبرون الذين يردون آيات الله دل في علاج والذين يستهزئون برسله والذين الذين قد بلغ بلغ الطغيان بهم لأنهم لأنهم يشككون في رسالات الله. الذين هم على وعلى صلواتهم. ذلك الهوى يركبونه والنار يحافر. بين جل جل في ألا. هؤلاء. من اتخذ إلها هو هوى تكون عليه وكيلة. نعم. فالذين عاندوا نعاندو واجهدو بآيات الله جل في ألا. قال الله أفرأيت, من أفرأيت من أفرأيت من التبعه أولئك في الأذان. ما أنا شو بقول؟ يا قالوا حاد الله رسول. فمحادت النبي محادل لله دل في قوله. ومعادت النبي معادل لله دل في قوله. لذلك كان من من استهزأ بالنبي أو سب النبي يكون كأنه استهزا أو سب الذات الالهيه ان الذين دون الله ورسوله والايات اتتهم تترا يرونها يعلمون انها من الله حقا كما قال الله تعالى وقد اتينا موسى ايه بينات فاسال بني اسرائيل اجاءهم فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا اظنك يا موسى مسحورا واني لا اظنك يا فرعون مسحورة. قال الله تعالى أولئك شوفوا أولئك هذه إشارة للبعيد أي بعضهم البعد النادي البعد في السفول في النزول يعني هؤلاء في أسفل السافلين. في منزلة الضلق الأسهل من النار أولئك في الأزلين هم أشقياء هم مبعدون مبعدون عن من جلد مطرودون عن الرحمة بأنهم تكسبهم أو تعلوهم المدلة والحقارة والاستهزاء بهم كما يقول الملائكة لهم ذوق إنك أنت العزيز الكريم وهذا استهزاء بهم واستصغار لشأنهم وهذا في بيان القديرين عند ربهم جل جل في علاه أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبنا أنا أنا ورسولي كتب الله أي حكم الله على وقدر الله دل في علا لس إما أن الله قال والله غالب على أمره ولكن أثر الناس لا يعلمون قال الله تعالى ادع يحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا وسالق في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا, فاضربوا فوق الاناب واضربوا منهم كل بنا قال تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مودكم بالف من الملائكه منزلي قال الله تعالى بلى لتصوير وتتقواتكم من فأريم هذا يمددك وربكم بخمسة آلاف من الملائكة مساومين وما جعل الله إلا بشرائكم ونطمئن به قربكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وأنت ترى وقال الله تعالى وإن جندنا هم وكان حقا علينا نصر ننجي المؤمنين نصر المؤمنين فالله جل في علاه إن الله جل في علاه قال إن نصر رسولنا والذين امنوا قال الله تعالى كتب الله الأغذبن انا انا ورسولي رسولي أي قدر الله جل في على إنما خلق القلم وقال له تب قلمات قرأت به وكائن إلى يوم القيام فكتب الله جل في على نصرة المؤمنين قال الله تعالى فمن كان في سورة الحج ما كان ظن أن لا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر لذيبن كيدهما يغيظ كتب الله لأغلبن أنا ورسوله. قدر الله حين قال خلق القلم قال, قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى إلى يوم القيامة فالله تعالى كتب النصرة والغلبة له ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا وما قوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين مع ولهم اللعنه ولهم سوء الدار كتب الله لغلبنا انا ورسلي إن الله قوي عزيز سبحانه في له القوة والغلبة له القدرة وله, وله الغلبة سبحانه فإن الله إذا أراد شيئا له أسبابه وإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فاكون فلا غالب لأمر الله جل في علاه وإن الله لا رد لقدره لا رد لقضائه سبحانه وجل جل في علاه, جل في علاه جل قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقكم او من أسر أو وهو القادر على ان يبعث عليكم عذابا منفقكم أو من أو من أسر منكم والبس شيعا شيئا وزيق بعضكم بأ سبعت. عليكم السلام وبركاته <تصفيق> فالله قوي غالب وهو عزيز عز فانتصر عز فغلب عز, عز فانتنع سبحانه وجل في علا ولذلك الأطالة ما أطر الله جل في علا يقول لعباده الأنبياء ورسله وأصيائه وأوليائه فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او أبناءهم او اخوانهم او عشيرتهم <تصفيق> اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايادهم بروح منه من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرة واب من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم شوف قال تغفر الله رضي الله عنه كابن والدين هذا فضلك وأدوك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واب من حاد الله ورسوله شو يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واب من حاد الله ما في مودة ما في مواد بين هؤلاء أهل الإيمان وأهل الكفر أو عندما قال محبس رضي الله عنه أن تحب الله وتبغض الله وتقطيع الله وتمنع الله إنما تنال ولاية الله بذلك قال عامة تعامل أهل بلدنا أو أهل قد أهل زماننا زمان خيريا قال على الدرهم وعلى وعلى الدينار وأوسق عرض إيمان كما قال النبي صلى الله عليه أوسق عرض الإيمان الحب في الله والبغط في الله أوصق أرى الإيمان الحب في الله والبغط في الله لا تجد قد يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله كيف يؤمنون بالله واليوم الآخر كيف يكونون من أصفياء الله من اولياء الله وهم يودون من حاذ الله من, من, من, من, من حارب الله تلف من عاد الله تلف يا أيها الذين امنوا لا تبقله ذهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتعلهم منكم فإنهم منهم ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشراتهم قال الله تعالى عن الأبوين والبر بهم منوط بالتوحيد قال الله تعالى قال، وقاد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال وإن جهدك بنشرك بهم ليس لك بعلم تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفا يقول الله ربنا الرحمن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذبكم الله نفسه وقال تعالى إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواركم وعشراتكم وأموالهم اقترفتموها وتجارة من تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله ولياد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. <تصفيق> في مش في أنت في في <تصفيق> يا رب أمين الله, أخلاص رضي الله عنك يا رب يكون هذا إلهاما من الله على ويا دار الاخلاص الودينا الكريم مدافعا عن اهل السنه ومدافعه عن السنه وقمعا للبدعه وهذه البدعه اللهم امين رب العالمين قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الشيخ عبد العزيز وغيره نزلت هذه يوم في أبي عبيدة عامل عبد الله حين قتل يوم الله أكبر. أبو عبيدة قاتل أباه الإمام مدرئ هذا قل عمهم الخطاب رضي الله عنه حجاء بعده في ذلك الستة قال ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته لا لأن النبي قال نعم أبعث معكم أمينا حق أمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن جراح و يوم يوم أصاب قال أمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني فلانا من الخطاب أضرب عنقه واعطي محمد بن عبد بكر يضرب عنقه واعطي فلانا لعقل واعطي عصيلا لعلي بن أبي طالب يضرب عنقه يعلم الله على أنه ليس ليس سمت هواة في قلوبنا لأهل الكفر. وفي قوله تعالى اولئك, أولئك يعني الذين, الذين تبرؤوا من اهل الكفر والعصيان والكفران وحادوا عنهم الى اهل الايمان قال الله تعالى أولئك شوفت إشارا إلى بعدهم وبعض من ورفعت مكانتهم عند ربهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من يعني الله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان فلا فلا فلا يأتي عليه أحد وقال وأيدهم بروح من سبحانه وجلّ جل في علا أي من اتصب أنه لا يود الكافرين والذين حادوا الله ورسوله إن الله على عمر قلبه بالإيمان وهذه علامة الإيمان وعلامة النفاق مودة أهل الكفر وقد اخترت على بعض الناس في قول الله تعالى لا ينهيكم الله عن قديم ونقاطركم في الدين ونقاطركم من ديارين أن, أن بروهم ويحسبون أن من البر المودة والمحبة البر ليس مودة على محبة البر ما هو إلا البر ليس مودة على محبة البر ما هو إلا إلا عدم الظلم العدل قالوا ادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا كفى بالرضى الله جاء رضي الله عنهم ورضوا عن وهذه فيها فيها دلالة واضحه جدا في قول رضي الله عنه ورضوا عنه سير المديع انه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضه الله برضاه ومن ترك العشائ أعطاه فوقه المزيد رضي الله عنه ورضوا عنه كفى برضا الله الذي فعل وإذا رضي الله عن العبد رفعه وإذا رضي الله عن الله العبد مكن له وإذا رضي الله عن العبد غفر له وإذا رضي الله عن العبد جعله في جوار عظيم في جوار رب العالمين في في جنة منار في مقعد صدقنا عند مليك مختلف لذلك قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أي أولئك هؤلاء هم حزب الله هم اولياء الله هم صفة الله جلاله اهل كرامته الذين الذين انفقوا الغار والثمين من اجل نصة هذا الدين الذين عاشوا لله وماتوا لله واوقفوا انفسهم لله وأوقفوا أنفسهم عليم لله جل وعلاه لذلك قال تعالى اولئك حزب الله فكن حزبا لله جل وتعالى بالكتاب والسنه والاحسان في هذا ولائك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وهذا أيضاً فيها التنبيه ولفت القلب إلى مثل هذا الأمر العظيم ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال الله تعالى المفلحون الذين تم فلاحهم ولا يتتم الفلاح إلا, إلا إلا في النعيم ال ال السرمدي النعيم الذي لا يبغون عنه حولا ألا إن حزب الله هم المفلحون وهذه دلالة على فلاحين وسعادتهم ونصرهم ونصرين والنصر في الدنيا الأخيرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وقراء ابن أبي حاتم إلى الزهري قال أن الجاهان جاه يجريه الله على يد أوليائه لأوليائه جاه يجريه الله على يد أوليائه لأوليائه وأنهم ألقان ذكرهم القفية شخوصهم وقد جاء صفاته مع رسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله يحب الأخفياء الأبرياء الذين غابوا إذا غابوا لهم يفتقدوا وإذا حضروا لهم قلوبهم مصابح الهدى يخرجون من كل فتنة توداء مظلمة فأولئاء الله تعالى الذين قال الله أولئك حزب الله ألا الله من صحيح وفي يرون أنها نزلت فيما نقالت السلطان والحق أن حظ الله هم أولياء الله وهم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة والذين تعبدوا الله جدا فعلا بكل ما يعلمونه من الكتاب والسنة والذين أنفقوا أموالهم وأولدهم وأنفسهم لله وفي سبيل الله كما قال الله تعالى أن الله اشترى من أنفسهم وأمالهم بأنناهم الجنة نعم. وهذا ختام لهذه السورة العظيمة أولئك أم حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالب الفوادة المصنبة بهذا كنت ختم الله لنا السورة العظيمة سورة المجدد معاندة الله و سنة كفر مستقل الجحود بالسنة كفر مستقل ومعاندة الله ورسوله كفر مستقل إن من السنة الكونية تمكين هذا الدين من السنة الكونية تمكين هذا الدين وقد قال النبي الأمين بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين ظاهرين لا تزال طيبا متى حق لا يدرون من خلفهم ولا من خلفهم علامات الإيمان التبرؤ من أهل الكفراء علامات الإيمان التبرؤ من أهل الكفراء من كان الله كان الله له وهو أعظم الناس فلاحا ما كان, كان له كان الله له وهو أعظم الناس فلاحا أوصق أورا الإيمان التحذب لله جل في أولا هذه أوصق أورا الإيمان وفي أسيرة فضلوه